لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتنهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأنتم الله ليس بظلامه للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نمن لرسول ألا نمن لرسول حتى يأتينا بطربان تأكله النار قل قد جاءت الذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوا فكفقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءو بالبينات والزبور والكتاب المنيد كل نفس لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا ذا كثيرة، وإن تقبلوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.